مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل حمال يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا هؤل الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء الله منذ لج نسفه من الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين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 يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فامتشر في الأرض وبته من فضل الله وذكر الله كثيراً وذكر الله كثيراً لعلكم تفلحون وإذا رأو تجاراً أو لهون فاضو إليها وتركوا كقائم